وَلَهُ مَاف السَّمواتِ والالأَرض وَمنَنْ عيودَهُ لا يَستَكذِرونَ عَ إبادَتِ وَمنَن عودَهُ لا يَستَكذِرونَ عَن عبادتِهِ وَلَا يستحسِرون يسَبّحون الليلى وَه رَ لَا يَفْون أَمِ التَّخَدُون آالِهَةَ مِنَ الأرْرضهُم يشِرون لو كانَان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 إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي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 وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وَهُمْ عن آياتها معرضون وَهُوَ الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد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 لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَكَفَّرُوا عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْهُمْ زَخْرَفًا وَلَا عَنْهُمْ زَخْرَفًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ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 لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ قَال عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا مَا أن يركون ذل الوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 وَلَقدَدَ آتَين مسى وَوهَونَ الْفُرقانَ وَضيان أَ وَذِكْرَ للِمُتقين الذيينَ يَخْشَوونَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعةِ مُشْفقُون وَهذاَا ذِكْر مُبارََكُم أَنزَلناهَُ فَأَتُم لَهُ كِرُون وَلَقدَد آتَين إِبهِ مَ أشْدَهُ مِون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 قالوا أجئتنا بالحق أَمْ أنت مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا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 وَوجَعَناهُ أََّتَ يَهْدُونَ بأَمرنَا وَأَوْحَنَا إلَيْهِمْ وَأَوحَينَا إلَيْهِمْ ف عَ الْ الخَيْرَاتِ وَإقامامَ الصَّلااتِ وَإتأَزَّك وَكَوا لناَا وَلوط آتَيناهُ حُكمَ وَعِلمَم وَنَجينهُ منِنَ القَرَة التي كانَ التعملُ الْ الخَذاء إِهُ كانَوا قَمَ سءٍ فَاسِقين وَأَدخَلْناهُ في رحْمَتناَا إِهُ مِنَ الصَّادِحم. وَنوحًا إذْنا داامِ قبلَ فَسجَ بناادهُ فَنَججين وَأَهْلَهُ منِنَقَرربِ العظيم وَونَصَنهُ منِ القَووم الذيينَ كَذَّبوا بآياتنَا إنهُ كانَوا قَوْمَ سَء فأَغرَقَناهُ أَجنعين وَدَودَ وَسُلَمَانَ إذ يحكُمانان في الحَرثِ إذنَ فَشَد فيِيه غَنمُ القوم إنَ فشَدْ فيِيه غَن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 أمي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من نور واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكره للعاملين واسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنّون إذ ذهب مغاضبا فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك فبحانكَ إِّ كُنتُ مِنَ الظالنين فَسَجَدنا لَهُ وَنَجَّينهُ منِنَ الغَم وَكذَالِكَ نُ ج المُؤمننين فَسَجَبناَا لَهُ وَنَجَّينهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَالِكَ نُ ج مُؤننين وَزَكَرِييا إذْناادَا رَبهُ رَبّلَ تَذَرْنيِي فرَد رَبّ لا تَذَرني فرد وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَفْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَيَدْعُونَنَا رغبا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 وَتَقَطَّعُون أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُّ إليْن راجعون فمَ عمل مِنَ الصَّانِحاتِ وَهُو مُؤمنِنُون فَلَا كُفْرانَ لِسَعهِ فَلَا كُفْرانَ لِسَعيهِ, لسعيه وَإَِّ نَهُ كَاتِبون وَحَرامُ على قَريَةٍ أَهلَنَهَا هُ لا يجعون حتى إِ فحَْ يأجج وَمجج وَهُم م كل حَدَبَ وَهُم مِ كل حدب سِلون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 تمتعدون يوما نطوي السماء كطيس جلل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاعلين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 إِهُ يَعلَمُ الْ الجَهْرَ مِنَ الْ القَوونِ وَيعلَم مَا تَكْتُون وَإِنْ أأَدِرلَ عَهُ فتْنَةُ لكُمْ وَمَتَعُ إ حين قَالَ رَبِّكُم بِالحَقّ وَربُّ نَ الرَّحْمَُ الْمُسْتَعاانُ عَلَ مَا تَصِفُون